جهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طائما بالقفر لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم أولاد الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين